حامين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم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 ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأم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 هذا بَصَِر لَِّاسِ وَهُ دَو وَرَحمَة لِقَم يقِن أَم حَسبَ الذيينَ جَتَرَح السَّاتِ ومحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبِعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنَّا صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ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 وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعبون، فللله الحمد، فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.